بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خنقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يَفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُنْفِقُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا لَا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ام ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فمقام الله شر ذلك اليوم منقاههم نظره وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بدانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرواها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان نزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منسورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة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 يدخل من يشاء في رحمته فالظالمين أعد عذابا أليما